هات التليفون يا با. نزل يدك يا عايش بدل ما تخف خلاص يا عايش سيب له التليفون خلي الليلة تعدي على خير هاجبك كده اهي قفلت زعلان قوي خايف تاخد على خطرها ما يصيرها تقع في ايدي بنت الفرطوس دي يا دي زميلتي في الشغل ولما هي زميلتك بتكلمك ليه بعد ساعات العمل الرسمية تلاقي ايه عايز اتأكد علي معد السفر انت كمان حتسافر ايوه يا ابا عندي شغل في شرم الشيخ يا خسار تربيتي فيك يا عايش عايز تسافر من غير سلام ولا كلام طبع جماعة انا مضطر السأزي لحسن جالي ديك تنفس اروح اكمل غسيل احسن <تصفيق> خد البلاوي دول معاك يلا حبيب انت وهو كل واحد يخد له فم على الواجب. اسمع يا عايش انا ربيتك يا ولدي على صراط المستقيم عايزك كنت في بلاد بره تبقى في حالك لا لقدع ولا بده ولا بده بلاد بره بس يه. يا بابا اقول لك مسافر شرم الشيخ ما هي شرم الشيخ دي مبدور اجانب ومليانه ستات من اللي بيلبسوا المايوه حتتين ما تخافش صاحبة الشغل رايحة معايا ودي أجارك الله صاحبها قوي رجالة بشنبات بترعش قدامها المهم يا بول اتعيل ارجع سليم ناشفة كده زي أمك اه اه امي بالنسبة لها تفقى ننسي عجرم كده انا اطمنت عليك بس اعمل حسابك انا ممكن اطب عليك في اي وقت زي القضى المستاجد ومستعجل ليه بس يا بابا انت جاعد كده يا دوب انت يا غجر اواملك يا جنب العمد اجمع عندي هنا يا عد انت وهو ايه <تصفيق> طب ولكن لاكل يا عمدي حاسبوه لك تاكلوا بالسم الهاري <تصفيق> مساء الخير يا اني ساماروه في حاجة اه ايوه ينفع تجيلي دلوقتي اجيلك فين هو انت رجعت المكتب لا انا عايزك اجيلي البيت حاضر انا جاية يا بسرعة مع السلامة اصلا بويا طب وما ومعرفتش ارد عليكي طب بص انا وما لو عايز وعايزاني اروح لها البيت تفتكر بقى عايزاني ليه تلاكيد عايزة تجمع معلومات عني وظلني بقى دي فرصتك ها؟ انا عايزك تشركيني عالاخر على قولي عليها اللاس وفلاتي وبشم كله. يعني وات زبالة من الاخر يا غادة يا غادة انت هوايتك الوحيدة الكلام عن الناس هتيجي لحد عندي وتعملي شريفة ما انا لو قلت كده هترفضك قبل ما اكمل كلامي لا لا هي اكيد مش هترفضني قبل ما اخلص الحملة الاعلانيه بس لما تقولي لها الكلام ده اكيد مش هتيجي معايا شرم انت بتتنطط على ايه ده زميلة كلهم بيحسدوك ان انت مسافر مع مروه يا ابني السفريه دي لو نجحت انت ممكن تبقى الايد اليمين بتاعه مروه ولو فشلت هترميني برا الوكالة في مثل عندنا في البلد بيقول ابعد عن الشر وغنيله. المثل ده مرات في كل حتة مش في بلدكوا بس انت مشكلتك ان انت عايش وخلاص انا لو دماغي ربع دماغك كان زماني اهم واحدة عند مروه خليك جريء عايش يعني عايزين اعمل ايه يعني اول ما ادخل عليها المكتب اخدها الضهر ايدي على وشها هقولك بعدين تعمل ايه انا لازم انزل حالا عشان اشوف المصيبة اللي مستنياني عند مروه الريس يلا سلام سلام بقولك ايه عايش عايز ايه يا عبد الله شكلها كده عينها منك يا سلام والإلهام ده جالك بقى وانت قاعد ما أرفص على طشة الغسيل ومش هلرح رجليك المبقعين دول اسمع كلامي يا ابني خلطي أخوك خبرة في المسائل العطفية طب قوم قوم قوم يلا عشان ناكل بلاش غالبة قوم فاكرة البنت اللي اسمها عبير الشريف اللي كانت معانا في الكلية اه طبعا فاكراها ايه رأيك فيها يعني انا كنتش مختلفة بيها قوي يعني بس هي كانت طلعة فيها قوي وفاكرة نفسها أحلى واحدة في الكلية لا وإيه كانت حطة في دماغها أنها تتجوز واحد معادي وفي الآخر تتجوزت واحد غالبان موت كل دوما عندي كيش اختلاف بيها أصلا أنا الصراحة النوع ده من البنات ما بيجيبش معاه بس أنت بتسألي ليه؟ هي عايزة تشتغل في الوكالة؟ أو هي البنت دي دماغها غا وممكن تعمل لك مشاكل كتير هتقعد بقى ترسم على الولاد بتوع الشركة كلهم غدا أنا عايز أتكلم تفضل هي نساء مروة قلتلك مية مرة لما نبقى لوحدنا برا الشغل تقولي لي يا مروة مروة وبس هقولك يا مروة زاي وانت بتشخطي فيها كده البنت دي اتصلت بيا النهاردة في البيت طبعا ببر اللي رد عليها وأكيد طبعا اتدلعت عليها عشان تشتغل في الشركة طبعا ما تلاقيها فكرة أن أ لسه ماسك الشغل ما تلاقيش أكيد uncle علبة فعلا هو ألبها بس ألبها في البسين فندم؟ أنا جيت لقيتهم بيعوموا مع بعض في البسين. دي كانت لبسة مايو بكيني. <تصفيق> يا مصبتي هي وصلت للبكيني. أيو. أنا خايفة قوي على بابا. واللي قاليني أكتر أنها اتطلقت كمان. تفتكر هي ممكن تكون بترسم عليه؟ أكيد. وأ عنده فراغ عاطفي بقول لك إيه. أنت لازم تقنعيه ينزل شغل تاني. مفيش فيش حاولت كتير. اسمعي. أنا عايزك اليومين اللي هسافر فيهم شرم تتصلي بي كل ربع ساعة. وياريت تيجي تعدي عليه هنا اه يا مروة بس انا ما عنديش مايوب كيني انت فيه وانا في ولا في ايه خلاص اول ما ترجعي من شرم هكون لقيتلك فكرة انطير بيها المزة عن طريق انكل خالص ياريت يا غادة بس بسرعة الموضوع ده سر بيني وبينك فهمه؟ عيب سرك في بير اخت يا عايش عايز تسافر من غير ما تسلم علمك يا امي دي شرم الشيخ يعني فاركة كعب هو انا مسافر ليبيا طالما هاترك بطيارة يبقى سفر. انا حبومه صح يا بوكي سايق لي ميكروباص اجي بيها انا البنات نودعك في المطار ميكروباز ايه بس انا مسافر كمان نص ساعة مش هينفع هو <تصفيق> ده كلام عايز تسافر من غير ما تاخد دعوة امك خلاص يا ماما قوليها في التليفون هي دعوة تنفع في التليفون خلاص بعتيها مسج ماما بقولك ايه خلينا في المهم عبدالله نازل للبلد النهاردة ما تنسيش تدي له الظرف بتاع كل شهر ويا بقى تتوصي نار نار في مصر حاضر بس بقول لك ثبت على شنطتك كويس وانت في المطار لحسن خطفين السنط تتروا اليومين دول حاضر ولما تطلع الطيارة بلاش تبعد جنب الشباك لا تستهل <تصفيق> حاضر يا ماما حاضر زيادة في الحرف خد البلتو معاك بلتو والنبي ده بلتو اسمه كلام ارحميني ارحميني بالبردعة يا ماما اللي انت مش هيلهالي على قلبي كده في كل حتة البلتو ده معايا من الاعدادية وبعدين الدنيا حار جدا في شرم اسمع الكلام يا عايش أنا أمك وأعرف أكتر منك حاضر حاضر يا أمي سلمي على أبويا وأخواتي سلام بقى سلام عشان اتأخرت أنا نازل يا عبدالله خدني معاك يا دبل حاج القطر يا يا عبدالله يا أخي مش عارف ليه أول ما بطلع من الباب كده بحس إن كإن كان في حجر رائد على سدري وأنا جوا الشق تفتكر ليه يا عبدالله <تصفيق> يعني هيكون الجلجاس فيش غيره بيعكر هوا الشجة طب بقول لك إيه بقى يا عبدالله فرصة بقى انك نازل البلد خلي مراد خالي تعلمك صنف تاني غير القلقاس ها؟ <تصفيق> ودي حاجة تفوتني انا اتفقت معها تعلمني صنفين صنفين وصنف واحد طب كويس البصارة والكشر وعيش بقى يا ابني خالتي انت حيواني عبدالله ايه ليه؟ شوفي عبدالله انا ممكن اضحي بأختي زهرة واجوزها لك بس بشرط شرط واحد؟ جول عشرة؟ جول عشرين؟ قول عشرة تاني؟ أنت تؤمر؟ اوعى تيجي تعيش معايا تاني خليك في البلد على طول يا عبدالله